نا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مقيمين لا إله إلا هو يحيي ويميت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 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقيمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين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 فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون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 إلى من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالياً من المصريين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء أمبين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 يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمُ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمُ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَ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 ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون